الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمته وهو أرحم الراحمين وألا لا يجعل في قلوبنا شيئا أكبر من الله عز وجل وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل نسأل الله سبحانه أن يقينا شر أخلاقنا وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأحباب أود أولا أن أنبه نفسي وحضراتكم إلى أن الأيام الثلاثة التي هي سنة صيامها في كل شهر تبدأ من الغد إن شاء الله فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إحياء السنة في أنفسنا وفي أهلنا وفي آبائنا وأمهاتنا وفي أبنائنا وزوجاتنا وأن يجعل هذا الصيام شيئا يعني نلقى الله عز وجل به يوم القيامة فربما بعد الله وجه عبد عن النار سبعين سنة كان يقضيها في النار بصوم يوم واحد متقبل عند الله عز وجل فنسأل الله أن تتساوى الأيام في أعيننا وهي عند الله غير متساوية ونسأل الله أن نغفل عن آياته وهي آيات أنزلها الله وأرسلها إلى عباده لتتعظ بها قلوبهم ولتفيق بها أرواحهم ولتنتبه إليها أعصابهم أسأ الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الغافلين وأن يجعلنا من عباده الصالحين آمين يا رب العالمين اسمحوا لي أيها الإخوة أن أبدأ أولا فيما وعدت به من إجابات عن بعض الأسئلة التي جاءت والتي أخرتها طويلا حتى أكون قد وفيت بحق أصحاب هذه الأسئلة وبوعدي لهم ألا يمر هذا اليوم إلا وقد أنجزت شيئا مما يعني من الإجابة عن بعض ما ورد إلي من أسئلة وهي كثيرة وخصوصا أن بعضها يقع في حقيقة الأمر. وقوعا يعني, يعني يصرح يقول أريد إجابة وهذا يحدث مع كل أساتذتنا أنه يريد أن يسمع الإجابة من شخص معين فيعلي أوفي لهذه الرسائل وأول رسالة أريد فقط أن ألمح إليها سريعا رسالة أو يعني هذا الأخ الذي يعني ألح علي في أن أدعو الله عز وجل لأسر المسلمين الذين يغيبون خلف السجون وخلف القضبان، وأقول له متى نسيناهم متى غفلنا عن الدعاء لهم نسأل الله أن ينزل عليهم سكينة وأن يفرغ عليهم صبرا وأن يفرج عنهم همومهم وأن يخلفهم في أهلهم بخير وأن يردهم إلى أهليهم ردا جميلا وأن يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير يا رب العالمين ونعلم أن الله عز وجل ربما اختار لهم أن تكون أنفاسهم, أنفاسهم أنفاس مرابطة في سبيل الله وأعمارهم أعمار مرابطة في سبيل الله إذا كان في سبيل الحق الذي يحملونه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رابط في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة فنسأل الله أن يتقبل منا ومنهم أجمعين أيضا أحد الأسئلة يقول إنه كثيرا ما يطلب الجيران منهم أن يستعيروا بعض العاريات يعني, يعني يستلفوا إن آنيا مثلا أو شيء فيقول يعني هل كوني أؤدي أو أعطيهم دائما ما يستعيرون هذا واجب من واجبات الدين أم أنه يعني أستطيع أن أجيب أو لا أجيب والواقع أيها الإخوة أن هناك فعلا من الفقهاء من المذاهب الأربعة من ذهب إلى أن العارية يعني إعارة يعني الإعطاء من يستعير ما طلبه إلى أنه واجب واستدل بقول الله تعالى منددا بالذين يراؤون ويمنعون الماعون أي يمنعون إعانة الناس بإعارتهم مثل هذه الأشياء ولكن في واقع الامر انه مع تغير الظروف من حالة الى حالة فان الراجح عند جمهور الفقهاء ان العارية اللي هي الإعارة اللي هي السلف اللي هي اني اعطي لانسان ما طلبه اذا استعار مني شيئا هو امر من المندوبات يعني هو مندوب سنة ومندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم على أساس اختلاف الظروف بمعنى أنه لو كان هذا الإنسان عنده غيره أن يعيره إنما لو فرضنا أن إنسانا ليس عنده من يعيره احتياجه إلا أنا فحينئذ ينتقل الأمر فعلا إلى الوجوب على أساس أنني مكلف بأن أعين أخي وأن أغيثه والمسلم وأخ المسلم لا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله فأنا لا أخذله في هذا إذا كان محتاجا لكن إذا كان الأمر على الاتساع يستطيع أن يأخذ مني أو أن ينزل أو أن يصعد أو كانت المسألة فيها إفساد فإن الأمر حينئذ يعود إلى أنه مندوب إنما يتحقق الوجوب بعامل آخر كما قال الفقهاء وهو وجود الاحتياج أو وجود الاضطرار أو وجود الحالة التي يعني مثلا نفترض أن في إنسان عنده مريض في البيت وهذا المريض في حالة صعبة جدا وطرق علي الباب يستعير مني خط التليفون لكي يطلب الطبيب إنني في هذه الحالة لا أستطيع يجب علي وجوبا أن ألبيه لأن كل لحظة تمر فيها خطورة إنما إذا كان الأمر أيسر من ذلك يعني والمسألة على الاتساع فقد عاد الأمر إلى المندوبية مرة أخرى بدلا من الوجوب وأما في مسألة ما يستسأل عنه ذات السائلة وهي سيدة وتتكلم عن حال جيرانها معها من مسألة أنه نفترض أنها استعارت مني شيئا من هذه الأشياء وعاد وفيه تلف هل يكون هذا سببا طبعا سبب لكن يعني هي كذبة كذا هل يكون أصلي سببا لكن هي كذبة سبب هل يكون هذا سببا في أن في أن أمنع إعارتي لها الوقت يا أخوة نفس المسألة برضو الحقيقة إنه يعني إذا كانت المسألة فيها قائمة على الندب فإنه يجوز لها ألا تعطيها ما دامت تتلف لها حاجياتها وأما إذا كان على سبيل الوجوب فإنه كما قلت يجب يجب أن تؤدي أما مسألة أنها تأخذ الحاجة وتتلفها وتقول لها معلش عمرها كده او نصبها كده او ده اللي حصل فهذا امر من الحقيقة ايضا يعني رأى الاحناف ورأى ايضا المالكيته أن, ان ان الشيء المستعار العارية لا تكون مضمونة الا بتفريط يعني لو ان اللي واخدها هو اللي فرط واخد طاصة وتركها على النار مدة طويلة فاحترقت فحينئذ يضمنها إنما لو أنها فسدت بدون تقصير منه وبدون تفريط اعتمدوا على حديث ولكن هذا الحديث في واقع الأمر حديث يعني ضعيف حقيقة ضعفه اهل العلم ولذا يعني أنا ربما كنت قد نبهت منذ فترة طويلة على مثل هذا الحديث لأن بعض الناس ووقع في بعض الكتب على غير هذا لكن في الحقيقة هناك اتفاق على وقوع ضعف في الدليل على أن العارية أو المستعار يعني يضمن بشرط, بشرط التفريط إنما الراجح عند الشافعية وهو الحقيقة ما يسده الدليل هو أن ال الشيء المستعار ها اللي خده يضمنه على أي حال سواء فرط فيه ام لم يفرط فيه فاذا فسد فقد واجب عليه ان يرد قيمته واما فيما يتصل بما لو انا سامحته تحت تأثير الاحراج حتى فقلت له الله خلاص او كده فانه يجب ان انظر ايضا الى مدى تفريطه هل هو تركه لابنائه مثلا فعبثوا به او شيء من هذا القبيل ودائما هناك الفارق ما هو واجب شرعا اللي هو انه يضمن ويدفع ثمنه وقمته ويجب لي بداله وبين بقى الحرك بين الناس في العلاقات الاجتماعية فانه خلاص انا قد سامحته على اي حال خلاص قلت له خلاص لا شيء عليك وهذا يسقط من عليه واجب ال ال الضمان انه يضمن انا قلت له خلاص جاءت سبتة قالت والله الطاصة سبتها العيال خدوها حطوها على النار بازط انا اقدر اقول له والله انا من حقي لكن اذا حسنة اخلاقي فقلت له لا شيء عليك فقد سقط الواجب من عليه لانني انا اجزته وسامحته وافسحت له انما لو تمسكت بحقي فعلى كل حال هي المسألة تعود الى يعني أخلاق من يتعامل لكن على كل حال الراجح في هذا طبعا كما قلت هو مذهب الشافعية لأن الحديث الذي استند إليه في المذهب الآخر هو في الحقيقة حديث ضعيف وأرجو يعني ربما لو بعض إخواني عندهم بعض المصادر التي وقع فيها هذا الحديث أن يعني يفهموا هذا على كل حال المسألة التالية رسالة جاءتني من أقصى صعيد مصر الحقيقة أنا أجيبها برغم كثرة ما وردت وترددت في برامج الفتاوى ولكني لا أجيبها بالتفصيل لأنها تكررت لكن فيها الحقيقة حرقه يعني هو بيتكلم عن ختان الإناث ويقول يعني لو سمحت أعطنا رأيا قاطعا نعمل بيه بكرة الصبح جات لمولودة في ختان ولا ما فيش ختان شوفوا يا إخواني المسألة لابد أن تكون واضحة لأن هي فيها سببين سببين اثنين للتفريق أولا الختان الإناث حتى إذا تحققت الأمور التي بسببها يدعو الداعون إليه فإنه ليس واجبا في الشرع واخدين بالكو يعني ختان الإناث ليس واجبا لكن هو الخلاف جاء من إيه جاء من نقطتين النقطة الأولى إنه في تفرقة في خلقة في الخلق في خلق البشر خلق الأنثى بعض المناطق الحارة وفي أماكن أواسط إفريقيا خلقت خلقة الأنثى تولد وفيها يعني, يعني عفوا اكتناز او فيها تضخم او فيها شيء طبيعي في اماكن معروفة منها حتى في ظاهر الوجه احيانا في الشفتين احيانا في كذا احيانا في اماكن من الجسد ظاهرة او خفية او تظهر من تحت الملابس او يعني او تختفي هذه خلقة غير خلقة الناس مثلا اللي بيكونوا في الاسكيمو وفي المناطق الباردة وفي منطقة مثلا اللي بيسموها الدول الإسكندنافية زي أقصى السويد والنرويج وفنلندا وما إلى ذلك وتجد أن هناك أنه بطبيعة الحال مناطق الأرداف مثلا أو مناطق تكون فيها ضبور غير هذا فبالتالي الإسلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي بين الختان على أنه واجب للكل لوجود من قد يندب الختان في حقها وهو مكرمة لها ومن لا تحتاج إلى الختان أصلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمرا لنقول إن الأمر للوجوب السبب الثاني في التفريق سبب في معنى, معنى كلمة الختان في معنى قبيح جدا ومستقبح ويفعل ويسمى الختان ويكون فيه استئصال وعدوان على الفتاة وعلى المرأة وعلى الصغيرة وعدوان حرام يعني عدوان على الجسد لانه ليس لانه تقريبا يستأصل وهذا هو ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بصراحة ولذلك المعنى الثاني للختان ليس اسمه الختان اسمه الخفاض انه اذا بلغ الامر والناس يعرفون هذا ولكنهم يجحدون للهوى العالمي يعني عندهم مؤثرات عليهم فيجحدون ان هناك بعض المناطق تبلغ الامور من التضخم درجة فعلا مؤذية وتكون مسألة اقرب الى انها عملية تجميل فتلاقي العصر الحديث والمتأثرين بالأمم المتحدة والعلماء والسيطرة الأمريكية يقولك لازم عملية التجميل في الشفة حلال وفي وفي الأنف حلال وفي العين حلال وفي الثدي حلال وفي كذا لكن لما يجي على عملية التجميل في مثل هذا الموضع يعتبرها كارثة إنسانية وهو الذي أباحه في بقية أجزاء الجسد ولذلك نقول دائما اذا ما اجتمع ان اعضاء المرأة على نحو معين كما قلت نتيجة خلقة او نتيجة كما نقول الاعتبار بسموه الوراثي في هذه المنطقة كانت وصلت من التضخم انه شيء غير طبيعي لان الختان هنا اللي هو اسمه في الشرع الخفاض يكون في هذه الحالة اقرب الى انه عملية تجميل وعملية رد الخلق الى الطبيعي لانه ده عيب من العيوب التي وجدت في العضو فهي تزال وبشرط ان يكون خيتانا بمعنى الاستئصال وانما خفاض وفي هذه الحالة لا يملك مخلوق ان يقول ان هذا الامر مستهجن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن نتذكر هذا دائما رأى من تفعله فعلا ورأى أنه يفعل فهل نهى عنه لا لم ينهى عنه وإنما قال لها اخفضي ولا تنهيكي التنهيكي دي اللي هي مسألة الختان المؤذي المحرم إنما اخفضي يعني لأن هذه الفتاة بالذات لخلقتها تحتاج إلى مثل هذا لأنها بها على هذا النحو من تضخم أعضائها المخصوصة هذه فإنه يجوز لك أن تخضي ولا يجوز لك أن تنهيك لذلك لا يجوز أن يقول أحد بالتحريم إنها بقى في بعض الناس مش عايز أقول لكم أسماء من اللي هم الحوا والمتلاعبين بالدين يقول بحرام ولا يجوز وهو يقصد الختان وبيكلم ومنتاز فرصة ان العوام لا يعرفون يقصد الختان المحرم فعلا فيفض عليه كلامه ارضاء لمن يرضيهم انما لو جئنا للحقيقة وفي واقع الامر يعني في النهاية المسألة لم تخرج عن أن تكون إما مستحبة ومكرمة للنساء وإما أن تكون مكروهة إذا كان فيها تجاوز للحد وعدوان عليها قد تصل حرمة كمان إلى الحرام نفسه وأرجو أن يكون هذا واضحا على كل حال لأن المسألة أقرب إلى علاج مرض منها إلى حكم فقهي إنما لو أن عندي أنا شخصيا بنتا ووجدت أن الأمر لا يستحق فإنني لا أجد في الشرع ما يوجب ذلك على أي حال السؤال الذي يقول عن العقيقة ويقول سمعنا فتوى عن أن من لم يذبح أبوه عنه يعني مولود ولد وأبوه ما ذبحش عنه لما يكبر يعقى عن نفسه هل هذا صحيح ولا غير صحيح وبعضهم قال لا يعقى عنه وفي واقع الأمر أنه برضو نفس الكلام أن الفقهاء تحدثوا في هذا وايضا سبحان الله يعني المالكية والحنابلة ايضا رأوا ان هذا تكليف مكلف موجه للمكلف وهو الاب يعني هذه السنة موجهة الى الاب لان الابن في الوقت ده لسه صغير لم يبلغ وبالتالي لا تكليف عليه ولا يجوز ان يقال في الحكم الشرعي ان هناك تكليفا على من ليس بمكلف ازاي تقول ان من ليس بمكلف قد كلف ما ينفعش فالوا بهذا ولكن في الواقع الراجح ايضا وارجو ان يكون هذا وان كان سريعا انه لا بالعكس لما يكبر يذبح عن نفسه عقيقة إن استطاع وإن أحب فإنها سنة ومكرمة ولها بركة إن شاء الله على الأقل بديلا عن أبيه فإنه لو أن أباه لم يصم لصام عنه لو أن أباه لم يزكي لزكى عنه لو أن أباه فإذا كان حتى هذا التكليف خاصا بال بالوالد وتركه الوالد فإنه يسن للولد ولا يجب عليه وإنما يسن له أن يقوم بما كان واجبا على أبيه وتركه لكن جاء خلاف في حكاية طيب أنت يعني عايز تقول أنه يفعله من باب أنه يفعل ما كان أبوه مكلفا به يعني هو ليس مكلفا به فنقول أنه ليس واجبا أصلا وإنما هي سنة من سنن هذا الدين ولكن إن فعلها فسيكون له, له فيها الأجر إن شاء الله عز وجل برضو الحقيقة جاءتني رسالة الحقيقة طويلة نوعا لكن في النهاية بيقول أرجو أن تفرق لنا بوضوح بين الكبائر والصغائر لأننا لا نعرف أنا عايز أقول لك حاجة أنا سأفرق لك لكن لماذا يا إخواني لماذا نغرق في مسألة فقهية أو علمية أو حتى اعتقادية أو ما إلى ذلك إذا كان ما ينبني عليها من العمل ليس بذي أثر يعني ليه أنا علي ان اتطهر من الذنوب والمعاصي الصغير منها والكبير ليه اقع في الصغير ومع ذلك الكبائر الكبائر هي كل معصية اقترنت بشيء محدد يعني كنتيجة لفعلها مثلا اقترنت باللعن بالطرد من رحمة الله بالعذاب بتعيدي بالنار بحد من الحدود كالقطع او الرجم او ما الى ذلك يبقى كل خلاص انتوا عايزين تعرفوا تعريف فقه اعتبر هذا انه كله كبيرة من الكبائر وبعضهم سئل هل الكبائر دي خمسة ستة سمعة لا دا يعني هي اقرب الى سبعين وتمانين وبعضهم كتب كتابا وصل الى اكثر من 120 و130 و140 وبعضهم زاد الحقيقة انما الكبيرة في علم المصطلح فيما يعني الاخص به سريعا هي كل معصية اقترنت بوعيد عليها سواء كان هذا الوعيد دنيوي زي اقامة الحد او اخرى زي دخول النار واللعن والطرد من رحمة الله او العذاب الشديد او اي شيء ورد في الكتاب الكريم قرآن يعني او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقترنت فيه المعصية بان اثرها هذا دل يسمى كبير اما المعاصي التي لم تقترن بعذاب او بعقاب مخصوص عليها من هذا النوع فانها تظل من الصغائر ولكن انتم محتاجين ده ايه ده اي انسان يحترف ويعتاد الاستمرار على فعل الصغيرة فان الاصرار عليها والاستهانة بها تحولها الى كبيرة ازاي كيف الإنسان إذا نهي عن شيء من الصغائر فوقع فيه فهي من الصغائر ويتوب إلى الله ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين يا رب العالمين لكن إذا استهان أصبحت المصيلة في قلبه أنه يستهين بالله عز وجل الإنسان لما بيروح يخطب ولا ليلة الفرح ولا حاجة ولبس بدلة بيضة يعني مجرد غبرة صغيرة تأتي على الببلة كده يقعد يربط فيها ويقعد ينظر لأنه ذاهب في مكان يجله أو عروسه تشوفه أهل كذا. فإذا كان سيذهب إلى الله عز وجل فقال لا ولا يهمك هذا ذنب صغير وهذا أيضا صغير فإنه كما تعلمون إياكم وما تحقرونه من الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه إنما الكبائر واضحة الناس الصالحة ما بتقربش من الخمر ولا تعرف أصلا شكلها وبعض الناس يعني ما يعرفوش فعلا ما يعرفوش شكل قطعة الحشيش والله لا يعرف لو وضعت في يده هكذا لا يعرفها ما يعرفش هذا ايه ففي كبائر لا يقترب من حرام انما الصغائر لانها صغيرة تتسلت المصيبة في الاستهانة المصيبة في الاسرار في الاستمرار انه يصيب القلب بالتمرد على الله ولذلك اقول التفريق بين الصغائر والكبائر وقد فرقت لكم انما على كل حال ليس هذا مما يعني تهتمون به المفروض أيها الإخوة على أي حال بيقول هل يجوز أن يشترك أكثر من شخص من الأحياء ومن الأموات وفيشترون معا جهازا طبيا للفقراء في مستشفى معينة ويعني على سبيل التشارك أيها يعني افرض أن في جهاز بمئة ألف فتصدقنا عن أربعة موتة كل واحد عشر تلاف واربعين ألف وستة أحياء دفعوا ستين ألف واشترينا هذا الجهاز نعم يجوز هذا اتقوا الله اتقوا النار ولو بشق تمرة الأخ الذي أو السائل الله أعلم ولد أو بنته مما بيقول هل المرض الفلاني هو بيصير حقيقة عن السرطان الجلدي مانع من الزواج الزواج يجب فيه على كل طرف ان يعرف الطرف الاخر بما لديه من امراض بها على هذا المستوى انا مش عايز اسميها مش عايز اصفها انما على هذا المستوى لانه قد يتحمل هو مش مانع من الزواج لكن يجب ان يعلم لانه سيتحمل نفقات العلاج سيتحمل اعباء العلاج سيجوز له ان يفسخ عقد الزواج اذا بنا على غش سيجوز له كذا سي... وسيتأذى و... وبالتالي فإن الصبر وحسن ال... زي ما تبيع أي شيء زي ما التاجر في أي شيء زي ما تعقد عقد في أي شيء فإذا ذهب العريس إلى عروس وعنده مرض فليبلغها به و... ويصبر على ما يكون فإن هذا إن شاء الله أرجى له عند الله عز وجل وأعتقد أن هذا يعني إما أنه يجد من يرى الأمر بسيطا وإما أن ما آتاه الله خير مما يكيد لنفسه والله أعلم الأخت التي وجه إليها نداء حقيقة نداء يعني أرجو أن تأخذه مني شفاعة الأخت أم عائشة يعني الحقيقة يا أفتاه أنا يعني أرجو أن تعودي إلى بيتك وإلى زوجك فإن زوجك حتى ما وقع منه في واقع الأمر هو نفسه يشعر بأنه يعني ليس مصرا عليه وإنما هو يريد أن يقيل العثرة إنه يعد هذه هذا المأزق لتعود الحياة على أقرب ما يكون وعندكم أبنائكم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك السماحة وأن يرزقك الكرم وأن يرزقك سعة الصدر وأرجو أيضا من أهلها الأكرمين أن لا يكونوا وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى بذاته العلية سبحانه تدخل لدى أهل الزوجة تصور يا أخي أن الله سبحانه وتعالى يعني يتدخل كما لو كان يشفع أو وصيط في علاقة سبحانه الله يعني ده المسألة تليق بالبشر لا تليق برب أو يعني رب الناس أجل من هذا لكنه كما لو كان يتوسط ويقول لأبو العرو أبو الزوجة وأخوها يقول لهم يا جماعة ولا تعضلوهن عمت تتعب ومش اللي عندك دي أن ينكحنا أزواجهن إذا تراضوا به إذا تراضوا بينهم بمعروف ثم يقول ذلك يعوض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يعني الله يقول لك يعني أنا أعوضك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأرجو أن نستفيد من هذا إن شاء الله. ايضا في مسألة الزوجة التي يمنعها زوجها منذ ثلاث سنوات من ان تذهب الى اهلها او انهم يأتوا اليها الحقيقة الحجة عادة لما نتدخل في مثل هذه الامور يعني انه يقول لك والله هي, ال... هي لما بتذهب لأهلها بيحصل فساد كبير جدا فده السبب ان انا بمنعها من الاهل مفيش اكتر من كده انما, أنا... إنما يا اخي لا يجوز ان يكون حق الزوج في تنظيم في... سامع الكلمة في تنظيم علاقة زوجته بأهلها لا يجوز أن يتحول إلى منع كامل لقفعة الرحم وإنما يجب أن يكون الأمر على يعني على على حسن التدبير وعلى حسن السياسة. فإن العاطفة لها ما يجب أن تروى به ولكني أقول لهذه الزوجة إن الذي جعل زوجك يمنعك من هذا لمدة سنوات ثلاث عليك أن تراجع نفسك لعلك تعودين من هناك بخلق لا يحبه أو لعله يرى بعض الذنوب هناك تقول لا أريد أن يقتلط أولادي بمثل هذه الأحوال فلا بد أن تشتريكي معه وأن تعاونيه في إصلاح العيب الذي من أجله منع وأقول له لا يجوز لك أن يتحول حتى لو كان أبوه. كافرا وأمها كافرة لا قدر الله لا سمح الله يا رب العالمين فإنه لا يجوز أن يكون الأمر أمرما من وأقول لك بقى كلمة أهمس بها في أذنك بيني وبينك كده على ما مسمع من الملايين يعني أقول لك إن الحيلة هنا هي مذهب شرعي جميل إنه قد يكون العلاقة في يوم في مكان مفتوح وتكونوا كلك سويا فيقوم يبقى المسألة ليس فيها ما تخاف إنما على كل حال المبدأ لا يجوز اخواني الكرام من كثرة ما نتلقى بشأن فساد حياة الزوجية بين الزوجين انا عايز اقول لكم كل كلمة تحفظوها هو ايه السبب عموما في مشكلات الزوجية وكل واحد بعد ما يعني يعني بعد ان يسمع هذا الكلام وبعد ان اقوله يرجع الى نفسه ويغمض عينيه ويسرح ساجد الامر هكذا المشكلة دائما ان كل طرف ها يعني اهتمامه الاكبر جدا جدا بما عند الطرف بما على الطرف الاخر ان يفعله حتى الشاب اللي لسه ما اتجوزش والعروسه اللي لسه ما تلاقيها تسرح في فتا الاحلام اللي هيعمل ايه شوف الكلمة اللي انا بقولها اللي هيعمل ايه فتسرح فيه وهو يضمها ويحنو عليها وينفق عليها ويهديها بالهدايا وينشئ لها بيتا سعيدا هذه فتاة راحت في احلام فيما على الطرف الاخر وهو ايضا يسرح يقول والله اذا انا حياتي من اخبطة للاقي حد يغسل هدومي ولا عارف تنس وخلص شغلي مش عارف ارجع البيت ولا في مش عارف لؤما نظيفة شوف بجوز علشان ايه يسرح فيما يريده من الطرف الاخر من يبدأ حياته بهذه الصورة عادة حياته تصير جحيما لانه يركز على ماذا على المطلوب من الطرف الاخر اما لو كانت سرحات الفتاة يا سلام وربنا يرزقني بزوك صالح أعمل كذا في البيت وأعمل كذا وأربط عليه وأخفف عنه وهو يقول زوجة أحن عليها وأعتبر مكرمة الدهر لها أنفق عليها وأحاول بكل ما أستطيع أن أفعل لها كذا ويعني أصبحها بقبلة على رأسها وأح... شوف من يعيش خياله فيما سيعطيه هو للطرف الآخر تصير حياته طيبة يرجعوا بقى هتلاقي معظم اللي بيبعثوا اسئلة في الحياة الزوجية عايز من الطرف الاخر ومدام عايز من الطرف الاخر يحصل كده لي وانا يعني لعلكم تلاحظون انني احاول ان اجيب بقدر المستطاع سريعا حتى اخذ يعني بقدر الامكان اكبر عدد من الاسئلة ولكن بس عايز اقول لكم حاجة مهمة النبي عليه الصلاة والسلام دي مش موعظة انا ما بوعظش حد بقى خلاص انا بكلمكم عشان تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا وعظ طبعا لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما يقولك ايه انه كان في مهنة اهله معناها ايه معناها انه داخل البيت لا الارض محتاجة الكنس فبدلا من ان يتورط صلى الله عليه وسلم في ان يطالب زوجته وتتحول الحياة إلى شجار وإلى مطالبة وإلى أمر وإلى تكليف وهو تعبان وراجع من جاهد الكفار والمنافقين مغلظ عليهم والدعوة للأبيض والأحمر والدنيا كلها وتربية المسلمين وكذا وكذا يروح داخل وراء مش عارف الباب يجايب المأشة ويفتدي يكنس الايه الاوضة صلى الله عليه وسلم مش هو ده ورد كده انه كان يقوم يعني يقوم عارف القمامة القمامة اللي انتوا بتقولوا عليها اللي يعني بينكنسها الزبالة يعني فكان يقوم الدار يعني يكنسه تقوم تعمل ايه البنت اللي هو متجوزها رضي الله عنها وارضاها سيدتنا وامنا ماذا تفعل تستحي يأخذها الحياء كلما اخذ تقولوا لا يا رسول الله وتقوم وتعرف بعد ذلك كيف تحفظ وخصوصا انها تربية نظيفة ما هي مش واحدة لقيه ما تقوله والله كويس كنس خلاص خلي الكنسة عليه ما هو دا ممكن كل ما يسعدها في حاجة تسبها له ولذلك نحن نقول اجتماع المرأة الصالحة بالخلق التقويمي الصالح من الزوج يصلح الحياة انما ارض بور لا تصلح بشيء ما فيش أيضاً واقع مهما قيل وأنا أعلم يعني ما قيل في شأن هذه الرواية إنما خليني آخذ الجزء اللي هو الصحيح اللي هو صلبها اللي هو ذا وفرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيأكله بيأكله إيه بيأكله تمر بيأكله مية بيأكله عيش خبز ك وبيأكله لحم وبيأكله ثريد وبيأكله كويس وكله إنما لما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يجد كسرة خبز ملقى على الأرض. ماذا فعل؟ لم يقل لها شيل حتة العيش شيل الخبز وإنما هو انحنى صلى الله عليه وسلم وأخذ كسرة الخبز ورفعها وانظر إلى هامة النبي رسول الله سيد الخلق لما من نفسه ينزل على الأرض ليلتقط لقبة ثم يقول لها أكرمي وأنا قدمت يعني بأنه لن أتناول ما ورد في شأن هذه الرواية يقول لها قدمي يقول لها قولها إيه إحنا كنا نمر على قصة يا أكرمني جوارا نعم الله فإن النعمة قلما قل خرجت من عندي قوم ثم عادت إليهم ثانية ولهذا بعض المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة ذهبت إلى أن بكلام صريح والبلو ذهب إليه بعض المتأخرين من المشاهير الذين تأخذون بكلامهم أي ما قالوا تروحوا واخدين بكلامهم قالوا إن هذا يعني قد يثبت منه ان رزق رزق المرء ينقص ينقص بقدر اسرافه وهذا مذهب من مذاهب الفقهاء المعاصرين كل واحد مثلا يرمي ربع رغيف يقوم والله ثالث البيت كان 10 رغفه ورامت ربع الغيف شو في النسبة ينقص الرزق الإنسان بالنسبة دي ويظل يتناقص كلما كان هناك إهدار أو إصراف أو إهلاك أو عدم اهتمام إذا في هاتين الواقعتين على الأقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا بدأ أن يطالب وكان وقفت كثيرا أمام السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها السيدة خديجة السيدة خديجة رضوان الله عليها حي عجيبة جدا. شيء والله سبحانك يا رب العباد سيدنا جبريل قال لها كلمة غير يعني يعني, يعني ايه ده مش فاهما طب ما هو كل اللي هيخشوا الجنة دخلين الجنة لا فيها لغون ولا تأثيم مش ده موجود في القرآن لا لغون فيها شربون فيها كأسا كذا لا لغون فيها ولا تأثيم انما يقولوا بشر بشر خديجة جبريل وجبريل لا يقول من عنده هو وحي الله يقول لمحمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بشر هذه المرأة خديجة بشرها ببيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب أو لا صخب فيه ولا نصب يعني لا فيه تعب ولا فيه دوشة ليه, ليه لأنها هيئت للرسول صلى الله عليه وسلم بيتا ليس فيه صخب ولا دوش وليس فيه نصب ولا تعب وليس فيه إرهاق فيقولوا ان بيت الجنة وسيدة خديجة كان عندها كام كان عندها تسع عيال مش حاجة بسيطة يعني السيدة خديجة بكل دورها في الدعوة ما كانتش متفرغة كان عندها زينب وفاطمة وام كلثوم ورقية وابراهيم وعبد الله والقاسم والطيب شغلانة كانت ام عيال لكنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة حنون لدرجة انها سنة ماتت فإن موتها سمي عام الحزن لأنها كانت تحن على النبي صلى الله عليه وسلم فبشرها جبريل ببيت لا ليس في كما أنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم فأنا عايز أقول الحياة الزوجية اللي فيها زوج بيطلب وزوجة بتطلب ده جحيم إنما زوج يتفنن كيف يقدم سعد الزوج يروح يجيب لب سوداني لمراته وهو راجع يجب لها شكراتة يجب لها مجلة اطفال من اللي كانت بتحبها وهي صغيرة يدخل الاداب يفكر في الشارع يبسط مراته ازاي وكذلك المرأة اذا ما ظلت تفكر بما اضحف زوج اليوم هي دي الزوجية الصالحة وهذا هو الاسلام وهي دي السنن لولا اللي ما عندناش وقت كنا نحكي ونروي الحواديد زي ما انتوا عايزين وفي النهاية اقوله يعني ما تدخلوش الاهالي لانه اهل الزوج واهل الزوجة أصعب أنهم يغفروا ليزوجوا الزوجة مع بعض زعلوا بعض النهاردة وبسطوا بعض البكرة وحصلت حاجات حلوة بعد بكرة الأمور بتشيل بعضها إنما إذا علم أبو البنت بما فعله الزوج أو علمت أم الولد بما فعلته الزوجة ربما يصعب أن يتراجعوا فأسأ الله سبحانه وتعالى أن نتعلم هذا وهذا سريعا طبعا احد الاخوة بعت لي رسالة انه جاءه خاطب يعمل في جهاز مباحث امن الدولة وذكر صفة له هل يجوز له ان يزوجه ابنته لا طبعا لا يجوز مطلقا ولا تدخل نفسك مستقبلا في ان تشعر بان الرزق الذي تطعمه الاسرة يعني هل هو من حرام والولاد والجيل اللي جاي واللي بعده واللي تبقى شغلانة بقى فان الامر على مرضات الله هل يترى الأمر في سبيل تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله أم هو غير ذلك فطبعا إياك ولا يجوز لك هذا بحال من الأحوال بيقول هل تعبير عيب خلقي هذا التعبير مناقض للعقيدة الحقيقة هذا التعبير مش مناقض للعقيدة ليه بقى؟ هو الناس فهمه الموضوع ساعات يعني أولا جزى الله السائلة كل خير إذا واحد رقيق متأدد مع الله لكن لما اقول على واحد ما في عيب خلقي ما بقى اسندك العيب ده الى مين هو المسألة اصلها حجم من الاثنين انه هل هي المسندة الى خلق عيب ولا عيب خلق يعني عيب في الخلق آه لا لا يليق بالله ان نسند اليه ان عنده عيبا في الخلق انما الله سبحانه وتعالى قد يخلق العيب خلقا فيكون العيب الخلقي يعني عيب ما رده أن الله عز وجل أراد أن يخلقه زي اللي بيرسم لوحة يقولك اللوحة دي فيها شيء ناقص وتبقى مسابقة مش بيحصل كده ييجو كده في مجلة لك اللوحة دي فيها ثلاث أشياء ناقصة طلعهم لو أن الرسام وهو يرسم هذه اللوحة أتقنها فوضع كل شيء فيها ما تبقاش مسبقة إنما هو يغيب ثلاثة أشياء حتى ينمي ذكاء الطفل بأن يكتشف إنه مثلا هنا الأذن اليمين فيها كذا وإنه هنا الرمش الشمال وإنه هنا فإذن بيعرفه فيضع عيبا في الصنعة حتى يؤدي دوا فالله سبحانه وتعالى قد يخلق سبحانه, سبحانه قد يخلق إنسانا عنده ست أصابع فلما تسمي ده عيب في الخلق ليس معناه أن الله قصد أن يخلق خمسة فجد ستة وإنما أن الله خلق عيبا سبحانه وتعالى أراد ذلك هو هذا العيب هو هذا الإصبع الزائد على أنه عيب قصده الله فأنت بتقول عيب خلقي يعني خلق عيب يعني أن الله خلق عيبا من العيوب طبعا ذا بمفهومنا ولكن هو الخير دائما إنما على كل حال أنا أحب التأدب وأقول هذا يعني عيب هو ولد به أو خلق به إنما ويكون هذا أكثر تأدبا إنما كما قلت لكم ليس المقصود أن أسند إلى الله أنه معيب في خلق حاشا لله حاشاه سبحانه وتعالى جل شأن الله وإنما قصدت أن الله قصد هذا وهذا واضح ايضا السؤال الذي يتعلق بي الحياء السؤال الحياء مهم جدا بيقول ان انا يعني طبيعه شخصيتي فيها شيء من الخجل وقد حاولت أن أعالج نفسي من هذا الخجل ومن مواقف كثيرة وأحيانا هناك من يقول لي بل إن الحياء خير كله ولا أعرف ما هو الشيء الذي أقاومه لأنه خجل وما هو الشيء الذي أظل عليه لأنه حياء وأنا مضطرب وأنا الحياة يا أخي الكريم يعني أقدر أو قلبي معاك قوي قوي قوي جدا في رسالتك هذه لأنني شعرت أنك ولذلك أنا الحقيقة يعني حتى بقية الرسالة فيها كلام كتير لكني أريد أن أعطيك مقياسا واضحا جدا وأعطي لكل أب وأم ولكل أحد هذا المقياس الواضح حتى يكون معنوما لدى الجميع وهو أن الفارق بين الحياء وبين الخجل هو إيه ها هو الضب الحياء ضده حاجة غير الخجل، يعني إيه الحياء غير الخجل الحياء هو الامتناع والخجل هو الامتناع برضه يعني انا في الحالتين بامتنع انما الحياء هو الامتناع عما يشين حاجة مشينة ده اسم الحياء يعني انا استحييت ان افعل كذا مثلا واحد قال لا انا ما مش هاكل في الطريق قدام الجائعين لان هذا يعني يخليهم جعانين ونفسهم مكسورة هذا حياء لأنه يستحيل عما يشين حاجة ما يصحش. إنما الخجل هو امتناع عما يجب أو عما يندب أو عن شيء كريم. يعني والله لقيت واحد بيضرب فما مقدرتيش أتدخل بقى أحوش عنه. لا ده ده خجل مشين خجل مشين وخذ مشين ذي ما كان بالإنجليزي. خجل مشين خجل يعني مخجل خجل يجعل الإنسان ده خجل لا لا يصح. هذا مما ينقص في الرجولة ويقدح في الكفاءة إنما الكفاءة في إنما الحياة زي لك إنما أمتمع عما يشين يعني مثلا أي شيء مثلا حتى في الطعام الطعام عورة أن يأكل إنسان أمام الناس كما قلت لكم فالحياء هو ان الانسان مثلا يذهب الى انسان في زيارة فيجد الوقت متأخر او انه لم يضرب معه موعدا او فيستحي او لا يريد ان يقتحم الصفوف ويفضل يخوب في صفوف الحلقة حتى يصل الى احسن مكان فيها كل هذا امتناع عن عن شيء يشين ده اسمه الحياء انما لما اجيب الضب بتاع الحياء الا شيء يشين ما يصحش لا بقى ده اسمه خجل بقى لان انا ما ينفعش اخجل مثلا من قول الحق لقيت واحد بيقول حاجة غلط يعني زي عبد الله بن عمر رسوله عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة كما لو كانت مسابقة في شجرة أن الله عز وجل ضرب بها المثل للمسلم المسلم زي هذه الشجرة ما هذه الشجرة لم يعرفها احد وعبد الله بن عمر الطفل الصغير عرفها كان عرف. لكنه مرضيش يقول ما يعني فسكت والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عرفها لهم فعبد الله بن عمر قال لأبي هذا فأبوه اللي هو عمر بن الخطاب قال له كنت أحب أن تقول بها وما إلى ذلك فيعني الفكرة هنا أن الإنسان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يتراجع عن هذا الذي يخجل أو هذا الذي يشين بدون أن يتراجع عنه بدون أن يكون فيه شيء من لا هو يتراجع عنه بقصد يعني يتراجع عن الشيء الذي يخجله الذي يشينه بمعنى أنه كان عليه أن يقول وأن يقول ما عنده المعلومة وألا لا تكون هيبة الناس مانعة له من ذلك على كل حال الحقيقة جاتني رسالة ايضا مؤسفة جدا جدا خاصة باساتذة الجامعة انا عارف ان اولا المدرس يجب ان يكون له كل التقدير للعلم الذي عنده والاستاذية ولانه صاحب فضل ولكن انا اعلم ان اساتذة الجامعة لما بتكون في ايديهم سلطة احيانا يتعقب خط تلميز عشان لحد ما يوصله هو من يسقطه ساعات يتعقب انسانا لا ينافقه بالقدر الكافي وبعضهم لا يكون عنده توازن نفسي واتزان كده و... و... وانما يكون يعني الحقيقة فيه فساد وبعضهم طبعا السلطة تطغيه كاي سلطة فمجرد أن يشعر أنه صاحب سلطة هنا يفعل ويعني الحقيقة وكما قلت هؤلاء في بعض الأحيان الفرق بين دلوقتي وبين زمان أنه زمان كان الشيخ أو الأستاذ كان عنده ضبط وتحديد لكن مع رحمة يشعر التلميذ بأنه حريص عليه أما اليوم فإنه ضبط مع التهديد والوعيد وأنه إن لم تعرف لي سلطتي فإن كذا وبالتالي السؤال الذي اتت به السيدة بس مش عايز اقول يعني انما ال ال هي الام التي عندها ولدين في الجامعة انا ارى يا اختاه والله اعلم انه يعني طبعا هي مصيبة كبيرة وكما قلت هذه نسبة حتى صحيح الصالحين ان شاء الله يكونوا أكثر بس دي نسبة مش, مش صغيرة وش شائع جدا وكثير جدا فعليك ان تستمر في ال يعني مناهضة هذا وفي الكتابة عنه للمسؤولين يعني لأن الحقيقة إذا كثرت هذه الشكاوى ربما يرتدع من عند في ناس عندهم ما عندهم مش متزنين نفسيا فلا يصح أن نتركهم حتى يهلكوا أبناءنا على هذا النحو كنت قد وعدت أيضا إخواني بالكلام عن مسألة في, في, ما في استكمال ما يتعلق بتربية الأبناء الصغار و و وما إلى ذلك و وبينت في الأسبوع الماضي مسألة اختلاف ال انه انا عندما اعاقب الطفلة دون ان اعطيه المعنى بيحصل مصيبة كبير انا مسكته ضربته مسكته ضربته فهو لا يفقه المعنى اللي بيحصل انه بيصاب بجبن ويبتدي داري ويخبي وببخل ويبتدي يتراجع ويبتدي حتى يسرق واحيانا يكذب واحيانا يعني مسألة كبيرة جدا وعايز اقول لحضراتكم ان الابن اللي بيبقى الذي يعني يكون مهذبا طالما أبوه وأمه موجودين يعني طالما أبو أمه موجودين قدامه دي مش تربية هذه ليست تربية إذنما التربية أن أورثه المعنى ثم ما ينفعش أتكلمه بالمنطق بس ثم أحمله عليه يعني مسألة إني أنا بس بعد ما يكون استقر في ذهن يعني مثلا عندما أقول لابني لا تتكلم بهذه الصورة مرة واثنين وأحاول أن أفهمه وأن فأنه في هذه الحالة أنا أقربه إلى المعنى ثم أحمله عليه فاللي بيعمله الأباء والأمهات إنهم مع الصغار بيحملوه على له مش قلت لك ما تعملش كذا مرة تانية والاب بنفس الكلام ولكنه ترك في الابن معنى انه قد انتقص من متعته وانتقص من توجهه الى هو بيحبه ومش فاهم ايه الموضوع انما لابد ان يذوق حلاوة اخرى ان يذوق حلاوة اخرى اللي هي حلاوة ايه بقى حلاوة الاستقامة الخلق الصالح الصلاح التقوى ان يكون محببا من الاخرين محبا لهم ما الى ذلك فنحن هنا لما بيجي مثلا القصة التي حكوها وارغو ايضا ان تكون واضحة القصة التي حكوها اللي هي تتعلق بمسألة ان الابن اذا ما حاولوا معه طيب على كل حال هي دي مسألة ربما تأخذ مني وقتا في المرة القادمة لانها لن تكون يعني مش هيمكن الاجابة عنها بسرعة فان شاء الله يتكلم عنها في المرة القادمة بصورة يعني بصورة انسب ايها الاخوة ارجو قبل ان اختم هذا اللقاء الكريم ان اذكر لكم بعض المسائل السريعة أولا مشروع أو موضوع الرسالة الأسبوعية التي اتفقنا على أن نوجهها إلى كل مسؤول أو جار أو ما إلى ذلك أرجو أن تكون عملا دائما لا يتوقف لأن إيقاظ القلوب وتنبيه الغافلين لا يصح أن يكون شيئا على الهامش ولا أن يكون شيئا سريعا ولا أن يكون شيئا طارئا وإنما علينا أن يكون شيئا في الصميم وأن يكون مستمرا وأن يكون عملا متواصلا والإنسان إذا ما حيت به حي به كل من حوله لا يدري لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك أثراً فأرجو أن نفكر في كل أسبوع في من نوصل إليه رسالتنا في هذا الأسبوع هناك واقع شاهدتها بنفسي عمال زبالة كانوا أنتوا عارفين على الزبالة ويبتدوا يطلعوا ما فيها من زجاج ولا كرتون ولا شيء فرأيتهم يستخرجون كارتون من الزبال العمومية لوجدوا الصندوق في زجاجات خمر فارغة ففتحوا فلقوا كل فارغ معدى زجاجة متروك فيها حوالي ثلث الازازة او ربع الازازة لا تتصوروا مدى سعادة الرجل اللي هو محروم من الخمر وانا سألت تشرب خمر قال لي لا بعد لما لكن سعدت بأنه وجد هذا الخمر وأريد أن أقول لمن لا يقعون في المعاصي إن الذين لا يقعون في المعاصي لو أنهم تمنوها على هذا النحو لشاركوا هؤلاء وأولئك في الوزر فأرجو أن يكون هذا واضحا أيها الإخوة يبقى أن نبدأ حضراتكم مبكرا إلى الحج هذا العام، وأن تتجهزوا لأن المسائل يعني صحيحة لسه بدري، بس أنتم محتاجين وقت وتعدوا أنفسكم وإخوان الكرام في ختام هذا اللقاء يعني سأقف أمام واقعة شهدتها اليوم. وواقعة ايضا من ثلاثة ايام تعتبر نكت وترائف والله ان المجتمع الغربي وجد ان الناس لا يتواصلون معا فماذا فعل راح جميعهم في ميدان قال لهم كل واحد يجيب معاه خدة وسادة من اللي بيناموا عليها في السرير وسادة فيبر ويجتمعوا كلهم وينزلوا ضرب في بعض ليه عشان الفايبر ما بيوجعش يقوموا لما يتحكوا يقوموا يتفكي عدم اتصالهم ببعضهم انظروا الى هذا واليوم نشر ان هناك سيدة قد قتلت في امريكا والتقطت كاميرا المراقبة واحد ولما مات ظل ينزف ولا أحد يسأل فيه في الشارع ولا حتى بإبلاغ الشرطة هذه هي المجتمعات التي يراد لنا أن نكون فيها أيها الإخوة أرجو أن نعرف قدر إسلامنا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والهدى والبر والرشاد يا رب العالمين ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته کتاب الله کتاب